بسم الله والصلاه والسلام على رسل الله الله الله الله الله الله رسول الله اشهد ان لا الله وحده لا محمد رسول الله اللهم الله صل على محمد وعلى محمد صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد محمد تعظرت على كتاب الله وخير الهدى هدي محمد الله عليه وسلم وشر وكل في النار الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد الحديث اخرج هو البزار طبعا الحديد كان الشيخ ألباني رحمه الله الاسسله صحيحه ده دا صحيح قالنا يا. يا ابن عباس رضي الله يا اخواننا سلمي ده كفي غنبدي خوي صلى الله عليه وسلم فرميتي شيطان نبوت عندي لك لا نمش تائم بقوبي مقعدتي وفويتي دكات وايل لي دكات كهزبك كانه بايع لي بالو وما العلم واشنيه اذا يقلوا اشتي شويه دي بعد ما شبكه مدينه لي حتى وكجئ في تلقى في حديث عبد الله بن زيد فوان نرقد اصله يعني او تفصيله لحديثه وينها بلا اصل قضيك ، قضيه الشيطان ، كلام بلا بو تفصيلين او تفصيل بس ده بس زارية بس أصلي حديثك لصحيحين زوجي لما أصل لحديثي لبخاري مسلم لا طبراني تفصيله يزول يعاتك أم نب طبراني كده خدناه تيجي لو يبزاني أصلك كوا كأصلك كا لصحيحين يعني بزانا عالجه صحيحة وللمسلمين عن ابي هريرة كاتا صحيحين عبد الله يخرج زيده بلى للمسلم لز... علي وريره رضي الله سبحانه بل الحاكم ابو سعيد الخدري سعد الخريسين فان اذا جاء اذا جاء احدكوا الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت او حدث كان الحاكم رياد الخدري ابو سعيد فنظر له حديث كبير مثل صلى الله عليه وسلم اجاليك لا ايوا شيطان هذا لاي بيغوتي كاتو دزديج نيا بلادرو إذا كا، وأخرزوا ابن حبان كذلك بلغ ذن فليق... في نفسه نظني خوي له، نظني خوي له. بس هوشان صحيح ابن حبان, حبان نفخ من الريح كأنه في مقعدته يقال قعد يقعد قعودا من باب نصر ينصر يعني فتح فتح والمقعد لفتح المين وسكون القاب السافلة من الشخص من هو الشخص وين شخص مقعدة يخيل إليه يقال خال يخال خيلا من باب علم يعلم فتح فتح يعني فتح تانك إذا ظن وتوهم وخيل له كذا بالبناء للمجول خيلا إذا توهما وظنوا وهو من أفعال القلوب كأفعال قلوب شدوه حديثا والمعنى توهما خروج الريح من مقلتي ما يواظب ككبا جليد سوا لفاسكري أحدث مأخوذ من الحدوث وهو كون شيء لم يكن تكبر إلى شوا فالحدث شرعا وجود ما يقرب الطهارة حدث كانت هذه المشروعات التي تتمكن من المشروعات التي تتمكن من المشروعات التي حتى من المشروعات التي تتمكن من المشروعات التي تتمكن من المشروعات التي تتمكن من المشروعات بمعنى إلى يسمع منصوب بأن المغمرة أن يسمع بعد ويجد معطوبا عليه ليك واحد حديثين وتجدين الأصل بقاء ما كان على ما كان أما نشتكي من نزل مينه أصل أصل أو يكواها مو يشتغلس أصل خويتي أما نقول منا نزقة عندما القواعد الأصولي هذا رجعنا بيه شاء الله لو سمعت جرامه ما حاولت أكلنيا قواعد الأصولي قاعده صليه او قاعده انا بخير بخيوان الحديث والجلاء ويقرا المجله ما زوج يزور سرب يمو ولا شيء لو يوكين لو ما في الاشياء الطهارة الطهاره في الاشياء هي الحل النبي يا حيوانك حلال يا إلا ما اتى دليل على حرمته يعني صد اجبر جلسنا بهذا يا اخوان فالى اخي لو ما قلت شيء ولويت ليش؟ ولو قلت لي ولا اصل في العلاج التحليل اصل هيج تسميه ظلاله الذماء ظلام متاه وكو الدليل وكو دليل جديد تكليفك للذلال يعني عدم التكليف اصل لا له ليرك اصل وبقا ما كان على ما كان هشنو مشتق لزال اصلي خويا كلاس دي يعني اصل هيت فاذا كان الانسان متطهرا كيفاش نقول له فخيل لي لي وحده وأتيجيش ولكنه لم يتحقق ذلك يقينا يقينا وابزانه بوابزان النبي فالأصل وأنه على طهارته أصل ولا يلتف ديال هذه الشكوك والوساوس هذا جمعين القوم يتجمعوا وفي قد يتعددوا بجمعين لا وبالكل جمع مؤنثوا السالم مؤنثين ولكن بلانه بس عبارات بس ده لفماير لهذا وهذه أنا والثالث والثالث دوام إن الشيطان يتكيف ويتمثل شيطان دائم الخود يعرف ترى مشكلك ما كيف يخوي لو في قبل ما ندبني صلى الله عليه وسلم أجره كرتان ديت أو يكد يا أستاذين أعني أو إذا كنتم كم بزاني دصري دصري و بزانا وكل أوي نتيه شيطان نتيه شو تسأل ويش شيطان دنييت؟ بل أنا منا بل أنا شيطان بين إلا أو أنا بيتكلم هذا بيني كلب أسود كيف يفهم هذا في مصطلح يقرأ أنا الكلب الأسود نجي دبس, دبس قالوا ما بع له الكلب الأسود من الأبيض قال الكلب الأسود شيطان هذا القدر لا يبدع لخسته. كارتر تكيف لسواه شغشي. شلي إنسان يا غير إنسان. فيعمل الأعمال التي يظن أنها حقيقة. عندك كردة كقلب واجمل عندك حقيقة. ويفي نفس الأمر ما هي إلا من خداعه. إلا في لا التي يريد أن يفسد بها على المسلم عبادته دعوة سب كارتر دعوة. لا تكينا بصمعنا كيف تجده ويوقعه في شكوك وعوهام بها يتناه قمان وعوهام والله ما أفضل نبي وعبي نبي ونبي ثانيا الواجب على المسلم أن يكون قويا لإرادة ناقد العزيمة العزيمة بقوة الإرادة عزيمة. عزيمة فلا يجد الشيطان سبيلا إلى تلبيس تلبيس, تلبيس يعني تيقدان ليه تيقدان أخيرا وأن يجاعد هذه الخيالات شيطان تبي مجاديش شيطان كذا زور الشيطان تبي واسواس يبغى يساعد المسلمين لا هذا لا يقدر لا ينام يشترى رحمة خير تبي قتيم إمام أمن تزني زميه أنا قتيلو قتيم من ذا زار تزنيش دشون أو في الكلام كسر زد زماشي ولا تزني ترمبوا ذا زار ترمب كليا ترمبوا قتيبرو ويسير الشيطان نزار نيا قال الشيطان وصلوا يساعدون سك يالو شرعي زالوا حبوا السنة عادي بكارديني وراشيا دي بعدهم ما فإذا نفخ الشيطان بيروعي على الشيطان لنفسي إنساني فوجئ كفر فقال إنك حدثت قولت أذنيك فاليقول كذبت الشيطان عدو مبين هل يقال الشيطان لذلك قال ان الشيطان عدو مضل مبين فيش. لا ن ان الشيطان لكم عدو قد يكون عدو قد يكون عدو قد يكون عدو قد عدو عدو قد يكون عدو عدو قد يكون عدو عدو مبين لبني آدم. فمن تما معه وهو أظله طال دوش بمعنى الشيطان هيدمان الشيطان شيطان بدوه إنسان كهيد كبير إنسان كهون دا كان الشيطان وين لي ذاك الشيطان في ديكا نا شيطان هذا الشيطان التابتي. فإذا لم يصدر إغواه بالشهوات فما ندوس فيها الشيطان يان شموع يان شهوات بسرع دعم شوات شهوات كمان كمزيمه نوح دائما ورد غار كمزيمه نوح كمزيمه ورد غار نوح شايطان يخرج نبو لولا إي ادم يخرج نبوء بسرعه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه هي لوه مبتدع شبهيد لوز ذكى بلام كاباي قمرات جاء عاصي شهواته قالتا ليك أنا لا دوستي أنا لما الشهوات أول بودي أنا شبهات شبهات خترت لنا الشهوات شبهات خترت لنا الشهوات أجمع اللي بي من تل يعني أوك ذا عقدي ذا دا... أضرب مثلاً من روج البتصي ماشي ودوت لهم ذكى ش مزمار نودع الشبهة لو ديمو نودع الشهوات عشان شواب تشاور ان شاء الله فالواجب على المسلم مجاهدته وطرد ودحره المسلمان واذوا واذوا اانبيهم يعني دميت اللدي بس دم شويه اللدي الدنيا ازدي لا يعني ازدي عادي لا يابنا بس دم لكن عقيده كيف بلا زدي اغيستي عقيده بلا زني شنو هي اغيستي لغير او باسم نام زوت الاخوه مفهوم هذه يه زمجي ني ساعات خليش جا قاردني، هو بس شهواته، ووو كعبناه ناري، بل أنا هو دخلني قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أ tours ما توش مني بزانا. كيف أتبي زانا يعني يعني حاضر إنما يدعو حزبه شو كأرض الله ما نيا، الرحمن ما الشيطان ما نيا. أودي يوم زمان خو الطير على أشكاليها تقع إنما يدرع عزبه ليكون من أصعاب السعير لأصحابي سهنن منه في أنزم الريح الخارجة من الدبر مبطلة للوبوء كوادل يدقان أو بوني أو باقي كذا تسيلة مش توي إنسان دبر إنسان يقدر زبير جلده وش دو مفزيخ من الصلاة إخوة أكوش يقولوا أنتواب مفزيخ من الصلاة دو. لما توي أوي أوي شرطك كنا بوي نقل ركم شو الشرط؟ خارج الركم بشرط ديقون من خروجها بمرزك بسمية بي يقنين بيك نفسها إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فإنها لا تؤثر فلا يلتفت إليها أقد قمانا كان الجزء أقول لك الإنسان إتكاري جمنيا بل قنابي إنسان أنا أعور شيئا ذاتها حتى لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، فازوا إلى عبادة والله ما نزركوا، أبزام نزركوا زملاء، بلا ما يقين هات يا و، شو لا لا اللي ما شاف؟ تالي خبابه، اللي أو خلاص بلا ما جال سقبه، والله زال ما أبزام نزمه، شو جريها؟ أقول نقدر تترشولي ولا أميرجلي كمولي كمولي كمولي مني، أوين فلو فرغ من الوظوي، أجرت زوجتي أوم وشك هل تمام ما بق، ها، ده اللي أومده وما ده اللي أومده وجوه من الصلاتي، من توابه وشك ده اللي جت أومه، هل جماله الفاتح ولا عن فاتحة من ولا عن تحياتي من او, أو لم يسجد إلا مرة واحدة والله ظالم يكتب ظلم فلا يدفت إلى ذلك هو الأصل الصحة العبادة ها؟ مهم. زور مهم. قال ابن عبد القوي ولا الشك من بعد الفراغ بمبطل يقاس على هذا جميع التعبدي ولا الشك ولا الشك من بعد الفراغ فهذا يدبيوا بمطل هلب وشيكوا يقاس على هذا قياسي لسنة جميع التعبدين هم عبادتك لروجين لاحظنا أركانك أنت سبحانك اللهم ونحن بسم الله إله إلا أنت نستغبرك ونتوب إليك